No, no, no. No, no, no. 旬のブラーレン you、no, no. you <laughs> وقف الله ت ا ل ى اخوتي الايمان والانسان نحن كنا في ر ح ب ة ا ي ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر ا ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة فقتلها د ا لنا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ ابراهيم علي حجر ا ل ق ر ي ة الشهير ب م ح ا ف ظ ة ا ل ك ب ر الشيخ والمقيم بالقوم الطويل عندئذ م ق الطويل. ب ر ا ت السلطه مخازن ا ل ف ر ا ش ة ا د ا ر ة الحج عبد العزيز الخطيب واولاده الفراجات. تليفون. ث ل ا ث ة س ت م ا ئ ه واربعين ثمانمائه وسبعتاشر الكركات اقل و من قدم العزاء كانت ع ي و ن م ش ه و ر ة